وَالَّذِي خَلَقَكُم مِ يطينينِثُمَّ قَبَ وَأَجَلَ وَأَجَل مُسَمًْا مَنع دَهُثُم مَ أَنْ تُم تَمتَوْعِو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 هم قَرنًاه قَر وَلَو نَزَّلنلَكَ كِتابَابَ في قِر قاسِ فَلََسُوه بأَهِم لَقَالَ الذيذينَكَ فَأْ إِهَ إَِّ سَح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 وَلَ جَغَنا مَلَكَ جَغَلهُ رَجُلََ وَلَلَ بَسْْنَا غَلَْهِم مَا يَبِسُول وَلَ قَدِستُ الزئ بِعُوسُولم مِ قَابِلِكَ فَحَاقََ بِالَّذينَ سخروا منهم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 قل لله كتب على نفسه الرحمه لا يدمنكم الى يوم القيامه فلا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون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 قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني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 إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحسرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا أين شركاؤكم الذين كنتم تدرمون وَمَا لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿31﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمر إليه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 يقول الذين كفروا إن هذا إلا أتاصير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون وما يشعون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليسنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بذا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما عنه وإنهم لكاذبون وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقُ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءوا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 قد نعلم إنه ليحذرك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت من قَبْلَكَ فَصَبْرٌ عَلَى مَا يُذَبُّ وَيُؤذُ فَصَبْرٌ عَلَى مَا يُذَبُّ وَيُؤذُ حَتَّى آتَاهُم نَصْرُنَا وَلَا مبذل ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أنت بتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية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 والمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن نزل ايه ث ولكن اكدرهم لا يعلمون وما من دابه في الارض ولا طائر يطير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 من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعون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 فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم فاغتهته حتى اذا فرحوا بما اوتوا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 قل هل يستوي الأغمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهها يريدون وجهه مَا عليك مِنْ حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا الا ليس الله باعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم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 أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به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 وَمَا تَذَرُ كُبْرَهُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وهو, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِنَهَارِكُمْ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِلَيْلِكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ فِيمَا يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ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 تدعونه تضرعا وخطية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم مَا انْتُمْ تَشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شيعا. او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قلست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوبون فيه يَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا فِي خَذِيزٍ غَيْرِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظالمين. وَمَا عَلَنَّ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَذَر الَّينَ نَلَ خَضُودينَهُ لعبَمَ وَلَ وََ وَغََهُم الحيافُ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 من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد دعاءنا الى اهدنا الله بعد إذ هدان الله اللهك الذي استهوت في الارض حيران لهم اصحاب يدعونهم الى الهدى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 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وَكَذٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ وَكَّلَهُ رَبُّهُ عَلَىٰ بَعْضِ خَلْقِهِ ۚ فَاسْتَمَعَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ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 فلقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالدين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إن وَدَّاعُهُ هِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَادَّهُ قَوْمُهُ قَال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 افَلَن تَتَذَكَّرُوا وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا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 ووهبنا له إسحاق ويعقوب قلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذر. وَيَتَّخِذُ دَاوُودُ وَسُلَيْمَانُ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِّزُ الْمُحْسِنِينَ وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلُ وَالْيَسَعُ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ومن آبائهم وذرياتهم وإحوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَ اللَّهَ حَقَّ قَرِرِهِ إِذْ قَالُوا مَا من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتبقى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 وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ وَمونون في مات الم والملا إك ب أيهم أخجسك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 وَلَقَدْ تُمَنا فَرَاكَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَمْ مَرَّتْ وَتَرَى مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَهُ يُرْفُ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ فَعَالِكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَم هم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنواة يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا تؤفكون الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النوم لتهتدوا بها في هلمات البر والبح قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفسهم فمستقر ومستوزع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حباً نخددُ مِنهُ حَبحابَ متَراك بَو وَمِ نقْنَمِ وَلَهكٍ وَالُ ذَالك وَجَج وَجَل النَّات مِن أَابِ وَزوزَونَ مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويلعه إن في ذلكم لآيات لقومي جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ مِنْ وَلَدِهِ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ تُبَاهَى وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 ويغير يا ايي كذلك ينال كل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 وَمَا يَشْعُرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه الموتى وحشرنا عليهم كل شيء وحشرنا عليهم كل شيء قُبِل ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء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 وَإِنْ أَطَاعَ طَمُوحَهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النار.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 وَكَذَلِكَ دَغَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أكابرَ مُدْرِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَ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 لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن يقاد استكثرتم من الناس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا ادننا الذي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 سِئَ الَّمْ يَكْفُكُمْ رَسُولٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا على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 وربك الغني يذ الرحمه اي يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما ان قوم آخرين إنما توعدون لآت وما فأعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح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 من يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وَكَذَلِكَ زَيَّنَ مِنَ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُؤْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَمَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءُ بِذِمِّهِمْ لَّا يَطْعَمُهَا جاءوا بزعمهم وان عام كرمت بهورها وان عام حربت بهورها وان عام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء علي سَيَأْتِيهِ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ قَالِصَةٌ لِبُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وَالَّذِي قَتَلَ سِرًا الَّذِينَ قُتِلُوا أَوْلَادُهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمَ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ كِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنقل والزرع مختلفا أكله وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفٌ أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانُ مِثْلُهُ وَغَيْرُ مِثْلِهِ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَلَا تُبَذِّرُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثُمَّ مَن من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت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 اي الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا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 كَ قع ذكَ جزَن ببهِم وَإِن ن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 إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَفْتَرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ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 الذيينَكَْلَبوا بآياتتِ وَ الذي لا يُؤ مِونَ بِالآخِاتِ وَهُ بِرَمِرَهِم وَتَغَلَ أَْن مَا حََّّمَ رَكُم غَلَكُم أَل تُشرِكُ بِهِ شَي وَبِالوَالِدَن يحسَان وَلَا تَقُتُل أَو لذَف مِن إِم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 ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون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 يفَتَأَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا عَلَى قَافَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دَراسَتِهِم لَغَافِرِينَ أَوْ أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بيينة من ربكم فَمَنْ ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنرز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا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 الذين فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ كُلٌّ يَنبَؤُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ حَسَنَاتِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي ربي وقراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين